وَإِنَّ اللَّهَ لَا فُوَّلْ غَفُو وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيغُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَن يَتَمَامَ ذالكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فطيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام جسكين مسكينا